وَإِن تَأْ جَبَ فَجَبُ قَُهُم أَئِذَاكُ تُرَابَد أَئِذ لَ فيِي خَطِ لینکین ولقی الا سنتی مل مسود و ر بیلوم ن بیل ش وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ الله يعلم ما تحمل كل أنفا وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء جذر به ومن هو مستخفر الله بقوم فل ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء شدي دومي حامي <تصفيق> له تی علیہس میں ہو ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها قل أفتخلتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفاه ولا قُلْ هُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ مِنۡ عِندِ she <laughs> وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِتِرَاءَ حِلِيَّةٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ قریبوں